محلى سبود لأمامك انشد بالعود لجلالك محلى سبود شيد بالعود لجلالك يلي دفعت فيا أغلى الأدمان ولما بلتك ربي صر لي ولما انت بترا حياتي بكل حنان ما يملك قلبي امامك غير السجود محل السجود امامك انشئت بالعود صوتي ليك هيا على بهتاف انسين ولانك عايش فيا ايامي عيد وبتغني حياتي جنبك بالمواعيد ما يملك قلبي امامك احلى سجود امامك انشد يسرق لرجل كلامك وماشي وراك وعلى أيام يا ربي ما يسود لك ما يملك قلبي أمامك غير السجود محلى السجود وانشت بالعود لجلالك محل السبود أمامك ونسيت بالعود لجلالك Jesus Salaf al-Zilim Peter Neem is my name Allah be-ad-aam-ni How do you الله بيدعمني ويستني وفي الأزمة الازمه ينجدني الله بيدعمني ويستني فين صوت؟ وان كان واردته في السكه الاقي نديني ويرشدني مش حاجه طمن طب طبعا طبعا بتطمن والجاي متامن طبعا طبعا متامن مش حاجة تطمن طبعا طبعا والجاي متامن يبقى أنا كيف توكل على إنسان وإزا يحزن لو فرقون الأعوان يبقى أنا كيف توكل على إنسان وإزا يحزن لو فرقون الأعوان وإن كنتم شايف وحدي أنا مش وحدي دل معايا دل معايا دل معايا سيد الأكوان ما تقولش كثيرا وقليلة لا تعدم من يد وسيلة ما تقولش كثيرا وقليلة لا تعدم من يد وسيلة شايل اركان الكون كله وعارفها بأصغر تفصيله ما تقولش كثيرة وقليله من يد وسيله ما تقولش كثيرة وقليله من يد وثيلة سائر الأركان الكون كله عارفة بأصغر تفصيلة مش حاجة طمن طبعا طبعا ميتأمن والجاي ميتأمن طبعا طبعا ميتأمن مش حاجة طمن طبعا, طبعاً ايه الحلاوه من جاي متامن طبعا أنا كيف اتوكل على إنسان وازاي يحزن لو فرقون الاوان يبقى أنا كيف اتوكل على انسان وازاي لو فرعون الاو وان كنتم شايفيني وحدي انا مش وحدي ده اللي معايا دل اللي معايا ده اللي معايا سيد الاكوان شاطرين خلاص بصوا هنشوف <تصفيق> لا خلاص هنشوف فيديو بس نركز يا باي هنشوف فيديو نركز وبعد كده إيه؟ لو بس نركز مع الفيديو وبعد اذنكم ها خلاص خلاص نبتدي عايزين نفهم بس المغزى من نركز بقى ده سباق بين اللي هم العجزين اللي هم بس خلاص ايه كان خلاص هاي شيل البزع وينجح هو طبعا الراجل قاعد مذهول من اللي بيحصل ده اللي يحصل مين فهم ايه؟ ها؟ مين فهم ايه؟ يا أبائي مين فهم ايه؟ هي دي؟ صدقوني؟ نتكلم بقى خلاص أنا آسف يعني في الكلمة اللي عنده مشاعر ممكن عينه الدم عملي وديه زي كده اللي عنده مشاعر وبيحس ماشي؟ ليه بقى؟ لأن هي دي المحبة الحائية هي دي المحبة الحائية اللي الإنجيل قال عنها نركز لو سمح لو مسكتوش همشي نكمل <تصفيق> نكمل هي دي المحبة الحقيقيه اللي الإنجيل قال عنها ان كلنا ننجح مع بعض اللي كلنا نبقى واحد إن واحد فينا واقع إن واحد فينا واقع كلنا نقوم وندخل السما مع بعض أسأل بشؤوله فكنت رحكي لكم قصة عن راهب كان في دير البراموس القصة دي حقيقية الكلام ده من 30-40 سنة كان في راهب ماسك التحونة التحونة دي كان بتطلع مادة كانوا بيبنوا منها الدير بتتحن مادة كده يعني بيبنوا منها الدير بنعمل حاجات في الدير فالمهم الراهب ده جاله ملل ذهب قال انا عايز اتفرغ للصلاة والعبادة اللي كنت جاي لها وانا هنا جاي عشان امسك طاحونه وبتاع راح عمل ايه فكر الشيطان طبعا دخل جواه وخلاه يحرق الطحونة دي فعبال طبعا قاموا بالليل وشافوا الحريق وما كانش عندهم طبعا ولا الحاجات اللي بتبقى موجودة دلوقتي دي بتاع طفي الحرايق كانت الطاحونه كلها ايه ولعت فموم ابونا ده راح له اعترافه بيقول له يا ابي حصل واحد اثنين ثلاثة وانا مش عارف انا عملت كده ليه والشيطان ضحك عليا لكن انا كنت عايز اتفرغ للصلاه والعباده قال له خلاص ادخل لقليتك وما لكش دعوه انت بالموضوع ده قال له هتعمل ايه يا ابي لا ما لكش دعوه فالمهم الراحبونا الراهب ده كان قديس اسمه يعقوب المسعودي ابونا دخل قديس فعلا يعقوب المسعودي ابونا يعقوب ده عمل ايه؟ راح لبس لبس اهبل كده وعبيت وطلع في الدير هو رجل ده كان يعني قبل الدير كله وكان قبل اعتراف لرهبان كتير قوي يعني موجودين في الدير فطبعا الرهبان دول لما شاف ابونا ده بيعمل كده اللي هو مال ابونا فهمون فهموا يعني القصة ان هو اللي عمل كده ما دام ابونا ده عقله خف كده وبقى بيعمل حركات غريبة يبقى هو اللي ولع في فتحونه طبعا مش هو اللي ولع في الطحونة فراحوا كلهم اجمعوا ان هو ايه الجنن وراحوا ودوه ايه مستشفى المجانين ابونا عقوب ده كان اصلا قديس فمن محبة ابونا عقوب للراهب ده وان هو تمثل بالمسيح راح عمل نفسه مجنون ورد ان هو يروح مستشفى المجانين ورد ان هو يتقلع ليه ان هو اللي عمل ايه الحرية فهمهم اللي ودوه المستشفى يعني سابوه نجب تاخون شرع عشرين يوم كده روح اشوف ابونا بقى المجنون ده اللي احنا وديناه في أبونا ابونا ده من ساعات ما دخل مستشفى المجانين وكل المجانين تحسهم عائله خلاص بقى الجنان اللي فيهم ده عائله كده وبقوا هادين ومش عارف ايه وبقى الناس تروح تقعد معاه المجانين و صاحب المستشفى بقى روح يقعد معي يقول له انتوا بتعملوهم ايه فطبعا هم يعني رئيس المستشفى هم مستغرب من اللي بيحصل ده هو فيه ايه ابونا ده مال وهو مش جايبينه عشان مجنون ده شكله هيعقل المجانين اللي موجودين فمهم الاباء دول لما راحوا يشوف ابونا ياعقوب خدوا معاهم ورجعوا وكان كل حد يسأله انت ليه عملت في نفسك كده كان يبتسم ابتسامة بسيطة كده ويسكت الابتسامة البسيطة دي ليه ابتسامة المحبة انا بحب ابونا الابني في الاعتراف ده هاستر عليه لو واحد فينا غلطة يا احبائي ده شوف مايكل عمري ايه ده مايكل لقوه بيشرب سجاير واقف عن نصي هنا ده الواد مايكل ده يدك منه والارض ده مايكل ده بيشتم وبيحلف وبيجد وبيشرب سجاير ويشرب حشيش ويشرب ويعمل ومزرفة الدنيا خالص احنا بنعمل كده المسيح حلمنا كده مسيح قال ايه لا تدينوا كي لا تدانوا لو كان الناس دي سابت الواد وقع كان الواد ايه احبط وكان ممكن ان هو إيه؟ يموت من الاحباط اللي هو كان فيه لكن كلهم عملوا ايه راحوا كلهم حتى ده كان في واد خلاص هيمسك البتاع الحمرا دي وكان هو اللي هيكسب راحوا كلهم رجعوا كلهم رجعوا راحوا شالوا الواد ودخلوا كلهم السما دخلوا كلهم المكسب كسبوا كلهم كسبوا اولا نفسهم كسبوا محبتهم لبعض كسبوا نظره الناس لهم الكويسه الناس لما تشوفنا بنقوم بعض وبنخاف على بعض الناس تشوفنا ناس محترمه ده مايكل ده بيخاف على اللي معاه مايكل ده بيحب بجد مايكل ده بيعمل حاجات حلوه قوي مايكل ده بيخاف على غيره هل احنا بنعمل كده مع بعض ولا لا هل احنا لما نشوف حد فينا وقع بنقومه ولا بنسيبه واقع هل احنا بنحب ورا بعض ونوقع يعني انا مثلا هقول مثلا على واحد فيكم ده اسمه ده وقع بقى اشحن فيكو من كذا وكذا ده هو غلبان زيي زيه بس هو المشكله عنده إن هو يعني اكتف شويه يحب يوقع على الناس في بعض يحب يشتم كتير يحب يحلف كتير لو احنا احتضناه مش هيعمل كده لكن لو احنا جينا عليه هيوقع وهيوقع غيره لأن الشخص ده لو وقع هيجذب حواليه الناس تعال يا عم مشي معايا ده أنا فيه ازاي أصلا ده أنا بقيت شبيح دوقتي وبخرب الدنيا ده أنا معايا مطوف جيبي و... عشان هو إيه عشان إحنا سبناه إحنا لوحدة ضننا من الأول مكانش ده هيبقى موجود كان هيدخل السماء معنا لكن إحنا بنعمل إيه إذا كان المسيح نفسه مسيح نفسه, المسيح نفسه ما, بي ما يعني ما بيهلكش الخاطئ بيسيبه المسيح نفسه ما بيهلكش الخاطئ احنا نوقعه احنا نهلكه بنهلكه بنظراتنا لما اشوف في الشارع ماكن مثلا شفته مثلا بيشرب حشيش وروح سايبه ماشي مثلا بيعاكس بنت يا اخي اللي انت بتعمله ده انت قليل ادب وما وروح دم واروح سايبه ماشي لكن لو احتضنته وخدته جنبي قلت له يا عم تعالى نروح الكنيسه دي الكنيسه حلوه مش عارف ايه هيجي معاك وممكن من كلمه زي كلمه بتاع دلوقتي دي يرجع على ربنا لكن احنا علشان بندين بعض وبنوقع بعض وعمر ده ما هيدخلنا السماء مسدقوني او ده ما هيدخلنا السماء لو احنا حتدرنا غيرنا وخدناه ودخلنا كلنا مع بعض وكسرنا مع بعض السماء كلنا هندخل السماء لكن لو احنا بنوقع بعض وبنوقع بين بعض وعمر ده ما هيدخلنا السماء لأن ربنا قال ايه أحبوا بعضكم بعضا في آية في الإنجيل بتقول يوجد صديق ألصك من الأخ يعني ممكن يكون صديق لي أكثر من إخواتي أكثر من اللي جابته أبويا وأمي ممكن يكون لي أخ بس ما يبقاش قريب مني زي صديقي ده المحبة الروحانية أحبائي المحبة الروحانية تطلب لا تطلب مالي نفسها ما فكرش في نفسي أفكر في غيري قبل نفسي لما جا صلي أطلب من أجل غيري يا رب نجح كذا يا رب وقف مع كذا وفي آخر حاجة خالص أطلب من أجل نفسي حمد سمعان لما مسيح دخل البيت عملوا إيه كانت حمد سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها كان ممكن يسيبوها هي كده كده مرمية على السرير جوا ولا في دماغهم عم. ده مسيح جالنا البيت أم سمعان إيه ولا حمد سمعان إيه يسبوها عيان ولا من الأجابيها، لكن عملوا إيه سألوه من أجلها هي دي المحبة سألوه من أجلها فوقف فوقا منها وزقر الحمى لما أنا هطلب من أجل غيري لما أنا هطلب من أجل غيري ربنا هيسمع يسمع لصلاتي ليه لأن الصلاة بتاعتي فيها محبة الصلاة بتاعتي فيها طلب من أجل غيري لكن أنا وصلت لنفسي بس مسح يحس إن أنا إيه أناني يبي اطلب من أجل غيرك حب غيرك، حب غيرك عشان أقبل صلاة، كوربنا كذا كذا بيقبل الصلاة كلها، لكن في حاجة لما طلب من أجل غيري دي بقى محبوبة أوي عند ربنا، فسألوه من أجلها ففوق فوقف ففوق فوق فوق منها وزجر الحمى لما هطلب من أجل غيري ماشي أحبائي، لما سيح يسمع الصلاة هو هقبلها أوي، دومايكيل داك واي سأوي، ماريو داك واي سأوي، ماريو دا بيخاف على غيره وبيطلب من أجل غيره، ماريو دا بيخاف على غيره وبيصلي من أجل غيره. يا ما أجمل الصلاة دي صلاة فيها محبة صداقة فيها محبة علاقات بيننا وبين بعض فيها محبة ما أجمل المحبة يا حباي، المحبة هي اللي خلت الناس دي ترجع وتشيل الراجل اللي وقع ده وتدخل كلها ايه المسابقة وكلهم كسبوا الكاس كلهم كسبوا نظرة الناس الكويسه ليهم عايزين بعد كده نخاف على بعض عايزين بعد كده ان احنا نحب بعض بجد محبة حائية اخاف على غيري اصلي من اجل غيري لان غيري ده هو اللي هيدخلني السماء سالوا أم بابولا قبل أم الأول السواح بيقولولوا انت داخل السماء تحب يكون معاك مين قال لهم كل الرهبان اللي كانوا ايه كنت عرفهم داخل أم داخل وأم داخلين وجرين وراهم ايه ناس كتير قوي في ايديهم كده الرهب اللي بعده ورهب اللي بعده مسك الرهب اللي بعد ورهب اللي بعد مسك الرهب اللي بعد كل درح فين داخلين السماء بعض ليه لأن كان في بينهم محبه حقيقية كان في بينهم تعليم صح مش الصح أننا أجري صحب في الغلط مش الصح أننا أجري صحب في الغلط الصح أننا لو شفته بيعمل غلط أقول له لا يا مايكل أنت غلطان في دي مغرووش لا لا يا عم عادي يا عم كله بيعمل كده لا فيش حاجه اسمها كله بيعمل كده لو انا بحب مايكل بجد لو انا بخاف على مايكل بجد هقوله له يا مايكل يا ماريو يا مينا ما تعملش كده لان انت بحبك لان انا بحبك وانت غالي عندي قوي فما ينفعش ان انا اسيبك اشوفك بتوعه واسيبك عايزين نصلي من اجل بعض نحب بعض بجد الصداقه اهم ما في علاقاتنا في ايامكم دي لو انت ما كونت صديق حقيقي من دلوقتي صدقوني لما تكبره مش هتطلقه حد كون صديق يدخلك السماء كون صديق يدخلك السماء ما تمشيش مع واحد يوقعك الصديق اللي بجد هو اللي يرفعك وهو اللي يشد منك ويطلعك السماء الصديق اللي مش حقيقي اللي يهمه صديق خروجه وخلاص انا بكلم مينا عشان نخرج معه بالليل ومينة بعد كده خلاص مش موجود في حياتي لا الصداقة اللي بجد أحباي هي الصداقة اللي فيها خوف على التاني المحبة اللي بجد ان انا خاف على غيري ان انا احب غيري بجد لو ما حبتهوش وما خوفتش عليه يبقى انا كده ما بحبوش ومع اول مشكلة المحبة دي او المشاعر دي هتروح لكن لو انا بحبه بجد هاخفر له وهاسمحه وحسن منه حسن انا عملت حاجه في صديقي ده احبه بجد صليم اجله بجد ربنا يديكم نعمة وكلكم تبقوا واحد وتدخلوا كلكم السماء ربنا بارك حياتكم وإسنا الضعفة